بسم الله الرحمن الرحيم والصفات صفا فالزاجرات سجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحدا رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة للكواكب وحظا من كل شيطان مالدا لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصدا إلا خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب فاستفتهم أهم خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين نازب بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا اِذَا رَأَوْا آيَتَيْنِ يَسْتَسْخِرُونَ وَقَالُوا إِنْ هَذَا إلا سِحْرٌ مُبِينٌ إِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا واحدة فإذا هم ينظهون فقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين هذا يوم الفصل الذي احشروا الذين ظلموا وازواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون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 قَوْمٌ طَاغِين فَحَقَّ عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّنَا إِنَّا لَذَائِقُونَ فَأَغْوَيْنَاكُمْ إِنَّكُمْ نَغَاوِين فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ إِنَّا كَذَلِكَ نَفْعَلُ استكبرون ويقولون إننا لتركوا آلهتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين إنكم لذائق العذاب الأليم. ما تجزون إلا ما كنتم تعملون إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون في جنب تقابلين يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للسالين لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون وعندهم قاصرات وأنهن بيض مكنون فأقبل بعضهم على بعض يتساعدون صدقين أَإِذَا مِتْنَا وَكُمْنَا نحن بمعذبين إن هذا لهو الفوز العظيم لمثل هذا فليعمل العاملون أذلك خير نجلا أم شجرة الزقوم ثنتا للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعا كأن رؤوس السياطين فإنهم لا أكلون منها فمالئون منها البطن فألفوا آباءهم ضالين فهم على آسادهم يهرعون ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين ولقد أرسلنا فيهم فَكَانَ عاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ وَلَوْ قَدْنَاهُ نُشُورًا سَلَامٌ الْمُجِيبُونَ وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ فجعلنا ذريته الباقين فتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين بن وَإِنَّ مِنْ من سياجته لابراهيم اذ جاء ربه بقلب سليم اذ قال ان وقومه ماذا تعبدون اافكن دُونَ دون الله تريدون انا ظنكم برب العالمين فنظر نظره في النجوم فقال اني سفين فتولوا عنه مدبرين فراغ الى الالهاتهم فقال الا تفكلون ما لكم لا تم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 أسفلين. وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين ربه بني من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلوماه السعي قال يا بني إن فانظر ماذا ترى قال يا أبا تفعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجميل ونادينا صدق تضيء إنك ذلك نذل المحسنين إن هذا له البلاء المدين وفدي له بالذبح العظيم عليه في الآخرين سلام كذلك كذالك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن نفسه مبين ولقد مننا على نوسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ونصرناهم فكايوهم الغالبين وآتيناهما الكتاب المستبين اهديناهما الصراط المستقيم فتركنا عليهما في الناس. الله ربكم ورب آبائكم الأولين فكذبوه فإنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين فتركنا عليه في الآخرين سلام على إلياسين المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وإنه طل من المرسلين إذ نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا فلا تعقلون وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا للبث في بطنه إلى يوم يبعثون فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبثنا عليه شجرة رسلاه إلى مائة ألف أو يزيدون فأملوا فما تعلهم إلى حين فاستفتهم أي ربك البلات ولم البنون أم خلقنا الملائكة إلى وهم شاهدون ألا إن أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن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 وما منا إلا له مقام معلوم وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون وإن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 حتى حين وابصرهم فسوف يبصرون اف بعذابنا يستعجلون فإذا نزل بساحتهم فساو صباح المنذرين وتول عنهم حتى حين فأبصر فسوف يبصرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب